لآن م و ا ل ع ه النابلسي م أن الله للعلوم ر الاسلاميه قال الضعفاء للذين استكبروا انا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا و س و ع النابلسي للعلوم الاسلاميه ق ض ي 「私は私の手を t りている」 إني كفرت ب م ا أ س ر و ع ه م ق ب ل إ ن ا ل ظ ا ل م ي ن ل ه م ع ذ ا ب أ ل ي م إن ا ل ظ ا ل م ي ن ل ا م ي ه